فَكُنْ نَذِيرًا مُبِينًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ مِنْكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَوَ وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَأْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصابعهم فِي واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا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 وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما ما خطيئاتهم اغرقوا فادخلون نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا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 لا تزد الظالمين إلا تبارا